قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السر ماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وزسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا ذا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر تَرَى الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذَّكِّرٍ كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلنا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ احْتِمَامٍ مُسْتَمِرٍّ جَنذعُ ما سكنهم أعداظ نقلهم قعد سكن فكان عذبي ونذر ولقد شرم القرآن للذكر فهل من مذكّر كذبت ثمود بن نذر الْقَانُ أَبَشَرًا بِنَا وَاحِدًا نَسْتَعِظُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا فَهُوَ كَذَّابٌ أَشِر دَأَنَ مَنُونٌ غَدًا مَنِ كَذَّابٌ أَشَدُ إِنَّا مُرْسِلٌ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبْ